اذ راى نارا فقال لاهلهم كتوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى فلما اتاها نودي يا موسى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 ان الساعه اتيه اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى وما تلك بيمينك يا موسى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 قال قد اوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة اخرى اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان فيه في التابوت فخذفيه في اليم فليلقه اليم, اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِهِ إِذْ تَمْسِي أُقْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدْلُّكُمْ عَلَى مَنِ يَكْفُلُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْتَقْرَعْنَهَا وَلَا تَحْزَنْ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّكَ فُتُونًا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 فارسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد اوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى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 وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به فأخرجنا به أزواج من نبات شتى كلوا وارعوا أن عابكم إن في ذلك لآيات لقولنها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 قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسعتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم واسروا النجوى قالوا إن هذا لسائران يريدان ان يخرجاكم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 قال بل القوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفه موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا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 إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلا أقطع أن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولا, أصلبنكم ولا أصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشج عذابا وأبقى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 بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اقترهتنا عليه من السحر والله خير وابقى انه من يأتي ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى جَنَّاتُ وَدِنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسرب عبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فاتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى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 وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى قَالَ هُمْ أُولَاءِ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ من بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي فَرَجَعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ غَطْبَانَ أَسِفًا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 قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا تتبعني تتبع لأفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروبه فقبضت قبضه من اثر الرسول فنبذتها فَنَبَنْتُهَا وَكَذَالِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَ وَانظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ضَلَّتْ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنْ ثُمَّ مَلَنَا صِفَتُهُ فِي اليَبْنِ اسْفَا إِنَّمَا إِلَاهُكُمْ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وسع كل شَيْءٍ علما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 وقالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفق في الصور ونحسر المجلمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا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 يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وَعَنَتِ الْغُجُولِ الْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَابُ ظُلْمًا وَلَا هَرْمًا وكذلك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا فعالى الله الملك الحق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 فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهدطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو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 وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه وَلَمْ تَأْتِي بَيْنَتُ مَا تَصْحُفُ الْأُولَى وَلَوْ أَنَّ أَهْلَكْنَاهُ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رسولا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ ونخزى قُلْ كل متربص فتربصوا